Allah is the Most Merciful Allah is the Yeah. <laughs> for Let it That's all. Yeah. Quand on l'a dit كيف يمكن ولا تبعوا جنا تبعوا ò في بيوتكم وَلَا ti ko wala taba برات والخاشعين والخاشعين والخاشعين لفضيله الدكتور محمد لهم مغفرة وأجرا عظيما والخاشعين والخاشعات of the king all the كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لوم الخيرة من أمره ومن الله ورسوله فقد ظل ضل I قضوا من الفن وفرا فكان أمر الله Amen. قوم وعلالا اكتبه موسوعه النابلسي أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إذا سماء فطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عترت تعلمت نفسهم بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء خطرت وإذا الكواكب سترت وإذا الكواكب تسوت وإذا البحار فجرت وإذا القبور سرت علمت لك ثمها قدمت وأخرتها عزذك الله عزك حالك حالك يا such a work of our goodness yes ساوے کیا بعدا فعد في أي لفضيله الدكتور محمد And بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب Ain't no